بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله اذا جاءك قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ أُمُّ الْعَذَابِ فَاحْذَرُوهُ فاحذرهم قاتلهم الله, قاتلهم الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا دَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضو وَن فَغْ وَلِللهِ خَذَاءائُِ السَّمواتِ وَالْأَضِ وَلاكَِّمُنَافِقِينَ لَا يَفقَهُون وَإِللَّهِ خَذَاء إُِ السَّمواتِ وَالأَرْضِ ولكن يقولون لا إجنا إلى المدينة لا يفرج الأعز منِه الأذل يقولون لاج إلى المدينة لا يفرج الأعز منه الأذ عزته ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولله النعزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا 111. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 119. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني وسيقول ربي لولا اخفرتني فيكون ربي لولا اخفرتني الى اجل قريب فاصدق واكم من الصالحين فيكون ربي لولا اخفرت دققوا اكم من الصادقين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون